شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الداياجي وباء بخزي الكفر المثال ففي بها الإيمان يعلو. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركات. كلن توعنو هناك سندجستيالكنص ودوادا برامج كفتاوها وادجستان ما نوم والبوج معه. تعرفوا وحى كوستا سنة هاي سقالي لو انتك بش السفر سنة كنا فربك الله بيافرتنا كهجرية. دنك كلا نكو بيجان لحي تمنك <تصفيق> أكتوبر لبلكني لو انتك. فتاوها نوحان دنك قصو ترجمي دعاء البيان اي هو هذا الشافك الدولة وحا وحى استوديوه قلصو غان كلا عدنا للساري ودبلو وكجوابي دون سؤالها. والذي واباها بخزي الكفر المذالو وأركان الشريعة راسيات يطاويلها القميء ولا يطالو <تصفيق> واتهايها بانكو بلاوسو أشيكو هاديان دوني وينا المسحف قرانا كيها ومكتب كتب تلقوي بيها قابكين اوضل بنيا كتابك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات إنهم من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وبعد وحدك وما سبنا إن هدو دون إن كتب قران سوي يبصده إن وكله نك مكتبة له إيجي يكتب كان سلفك وحي خلافين رحمه الله إن لئي منك مصحفك قارك وحي قباني كتاجن إن أرنك يهيمت كراهية هو كرن وحي كتاجن إنه بنائيه إمام البيهق رحمه الله أرنك أمركو كهل يحجري وهذه كراهية تنزيه تعظيما للمصحف أرنك هوا كراهية يريئه وحيك وصوله إيسا تعظيم كمصحفك للربي من أن يبتدل للبي حرمديسي وبيعه له وحيكو تهيولي حشمدر قرآنك أمقفك وبتكانك قرانك رحمه الله وما روي عن ابن عباس يشتري المصحف ولا يدل على ذلك. وحوييري إمام البيهقي. أرني لغوري ابن عباس إياه. يشتري المصحف قرآن كمصحف كسوي يبسه. ولا تبيعها نسي ابنن. هيا يدل على ذلك. أرني كعقوت السنة. والله أعلم. انتهى كلامه ورحمة الله. وإمام الشعبي رحمه الله حلقورياه. ومن أيام التابعينه. مركي وحلقوري ديان لي يبين كر مصحف قال إنما يبتغي ثمن ورقه وأجل كتابه. قفك وحو دونيا ورقدي إيقالنكي وخقري لعكتو دونيا معاني مصحف مي إبنها يجري والله أعلم جزاك الله قير سؤال شي حكتا قف باوحو لي هي وحن وردي واردي أم إلاليك الباب مركا مركا قار وحان هلا ألاعب يرسيد عتر فرانتي إيوحي لمدة حتى بما إيبنان تهينا نقاطو وحيا بها الدميء آمان للك كل حي أحكام يشري عذكو ليهين هدي مركا وحاس إيهين وحان قيمة تتحدث عن قيمة كلهين ديبنا اللوسو إيهين وحاوبنا نقف كدولك كقاضة إنه يشوء وأرن كامل كيوء إن خاصة هديهين وحاسي ألابس كير وحاس إنا يريهين إينا قيمة ليهين وحالو قرانيا عرفي وميشي وجوب وقف كستاء إمن قدام وحو ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به وحو يري أهل العلم إينا خلافين إينا يبنان تهي قفك إنه وحيرك دركك قاد وكو انتفاعه وحان أريك ألقوا ريا يجري عمر وعلي وابن عمر وعائشة وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاوس النخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي انتهى كلامه ابن قدامر كوحيري وحان ألقوا سوريا عمر يا علي يا ابن عمر يا عائشة يا عطاء جابر بن زيد طاوس النخعي مالك شافعي يا أصحاب الرأي اللي جسوا ريا إن يبنان تاي انقفك هدي وحنا معنا لهن روكوا كقاضو هوكون تفاعي كرو هدي مركو وحى قيمة اللي يهين سيد فرانتي وشيسائل كانو كله هدو كسميسين الذهب وحواجب انو بافيو ماشيا مركو حان كحسينا إن واجب تاي انقفك مسلم كاضور رب إنه روكوا كقاضو إنه أوني يستو وحنا بافيو وإلا أمم بنان إنه روك كقاضو إنه قدام وحليه إذا هدو قفكر الكوحكا قاضه عازم على تملكها بغير تعريف يسوي دونه إنه يشو بغير تعريف يسوي بافينين فقد فعل محرما أل حارانها أي سمي أي يريم القدامة ولا يحل له أخذها بهذه النية ومانا بنانا إنه نيداس كوكاتوه جيبكس ككشوهن بافنين فإذا أخذها هدو سدى كوكاتو لزيمه ضمانها وحواجبكوه والله دونه يا قفكاس إنه ضمانات قاضه هي معا شيئا قاس سواء تلفت بتفريض أو غير تفريض ضمان كده يا ربا قفك سواء تلفت بتفريض قابس سيكي من هديكوبها بعض أما سيكا لا يبحثوا ضمان كده يا ربا ولا يملكها وإن عرفها هادي قفك مركا نيديس اي اهد مركي هو ربا نجيبك اسكاقشو قفك هم يرناي وإن عرفها هدور ربا ضدك هالإحمريو وهبا فيئه لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه صابتو aqafka oo wuxuu qaatay maal isaga uu soo salayeen waji aan xalaal ahayn oo bananaan uu ku qaaday marka wuxuu wuxuu wayg yahay yiri bil gaasib inuu xuquuqatiisa ay uga yiri imaamka qodame inta kale wuxuu rahimuullaah an taareef luqta qafkinu baafiyo u haway waxa laga duniyay sanahijriye kaamilah inuu wariye laga duniyay bulin uu ku baafiyo maasi uu يسوغيض أكله. أنت وصانت كه كذا معانيه وحيكتها أكتيسه. إمان أيكتها وقفك أيؤها يا. هذه وصانت كذا ماذا؟ قفكي ألابتلها نأوسا إيمانًا وحاقفك أبانا إنه يشاء أوكو انتفاعه وإن وجد صاحبها هذه مرق قفكي ذيؤهلو وحاليا ربا إنه قيمة ذي ضمانة قاضو والله أعلم. ما شاء الله جزاك الله خير سؤال شيختا ورل كان و خوي له يهي بارتو علمي شرعiga يول كان هيسنay مستقبلكا و انان نوخدا داعي دك دينته ugu yira laakin اهل كايغا و خي دونيان انان شقيو اباهينا ما هانن انان و خبهيسن ان اي و خو قاتا مشار ماركا انان هادلكي سديدو مكو دنبابيا قف انو بارتو علمي شرعiga و ضاحاتك كوو ugu wanaagsan يقرباتك ala lo ugu dhawaad ku ugu wawein امتدو مانتو حيوبان علمي حق كودغا قنا دتك أنا برا وحوك قرين <تصفيق> ما أنت أنا جمدة هصونه أنت علمي قونا سب شيءك ته إنيهين <تصفيق> كودين كإلهي سبحانه وتعالى جهادك إمجاهدين تي <تصفيق> خذلامي وادنيك الدرتي وفليست بلاد الكفرة ييغو صنار تحت حكم الطواغيت علماء السوق أصنا في الندوة دواءي بذطي وحين دتك كتل بيزجيليان دينك هذا وحين الصورات حميان المجاهدين ته مرك أمضوا وباهانتها ما أنت طلبت علمي أباهانتها وصادقين صادقين كو اسودتكه حقته سيء ايغون تلبيس يتدليس منا سمينين. ارين كازنو وارين حاجة ما تتاين قال لوغو باه قافك مرك نفتي سكاركه اني وديار سنتهاي علمي شرعي بارسديسا دوني اي رغبه اي اوهيسو ارين كا واجب يكون قنيه سيو نقص يا مسلمين تا وكبو واجب كن و ادميستيرو وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مركه ما دام والدكه او قاط الله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 أنت كأي أوان أحسن. تحس أنا هرمري في عن تهي. وحن وكل منا يفلي ضرب العلمي يفلي بير الوالدين ك. سوا كلو حنوتر ضارمينه إنه والدك سأجرب راعيو. سوا أحسن وجيل عنا أقنعيو. آذابتو ذن أؤي إلى يو. بعدنا أبو بديو. ألا نؤي دي لبدي سوالد. إن لا بهذو فر خيرك والله أعلم. جزاك الله خيرا سؤال شرعته وحيل هذا هاي وحن كريسن الجوري كدبنا وحن كهلنا سحر مركزين أزولنا أما أبا بينا سحر كاس تركاس وحالقة الدنيا إن يكون أخريان مع وذاتك كديمن أي كوت فان مركز يفوريان كديمن أي سحر كالحجيليان بيو إلا وكفر فرموا كديمن أي سواقاً أو يدلكم وقدان كديمن أي كوأسان حد يسدى أي أود ويان أو يسنسمين إياك يا أرنك أقونا يا والله أعلم جزاك الله وقيرا سأعيش وحي يوحي لحريرتا السلاة وحليا يسألك سجود أو ضم بيس السلاة والبؤلون هرئيو أسأل ما كل هذا الدين تمسوا أبدعو الشيككو <قسم> مجرؤ إن وقتيد الدعاء لأقبال أي كميتها حلق وقفكو وسجود سنياه أبو هريرة رضي الله عنه حكورياني ومحمد صلى الله عليه وسلم إن وجري أقرأ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم قوفك عضوانكا وحو اقول او يه ربي جيس حليق سجود سيهي ايه بادية دعاد ايو الله عليه وسلم قوفك تكنايا وحو كودة دعلا انو سجود يس الاهي كو يديستو خير كا يدوني اي مدك آخيرو واحد افان او سواح سوستو لبكو مجلو انو قوفك سجود يس دنبو او ده لكن ان سجود او دم بيس او واحد ادو دعاييس ماركستاه يساوا كوكالاان كسود aan kugu wax kusoo aroray wiiliman aan arag wallaahi wa alam jazaakallahu khayran su'ashii hiktada qabadaan waxay leedahay qayb kamida hantida ninkeeda ayan waxan wax ka siyaf qoradii masakiinta isagoo aan ogeyn marka falkaasi aan sameeyo masaxay ah asal ka waxa in howe nidi isan u bananaan in howlaha hantida ninkeeda ay ku tacsarufto isagoo ogeyn ama ay wax ka qaadato iyada aan loo idmin howe nidi وما انا بنان ان يضيع لكن هدي لكن هدينك ورالك هي ارنكا يادونو اي, أي اوكت هي ان نكيده ورالك هي وخا اي سمينهيسو ان شاء الله ارنكا ديبكما سغنا لكن هدي وحكه بحي سوماال كانكيده وخا هابون اني نكيده او شيقته فاين رضي عمرك هدي او كراال نوقدو واكا هدي او كراال ينه وما بنان ان ارنكي لا غريبه اي سو. عل سو والله اعلم سأل كان وحي الله <سؤال> سبحانه وتعالى وحي كتابي سو قيري ولا تقربوا الزنا مر كما لونكره حد الزنده كهريا وهي كم ديين دنبيه الكبائر تنقل شروط التوبه وحاكمه ان حقوقه ودادك لو عليو مر كما سد روح زانقه حقوقه وعلينه اهل كيده ودمبن زانقه ارن كاسي مقص با انه قادقه او قدبي ويراده وان سنستى مسو توبت كنيه او واسغي ربكيس بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن وله رب شرح لي صدري ويسل لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سؤال شقيبتي يبت ذهارة زنذو ودم ذنوب تواون والله تبارك وتعالى طلق المسلمين تأهك غربي قرآن كيسة صنادق أدى يوضع تاسي عقاب تأيله ينتكس النادرة أدى يوضع هذا الشيء سائلك سؤال ش الزدان وده مقدمة الزنا أمر وحباهر لح زنذو قارن وح دي من كبار الذنوب قارن وح دي من من الصغير دم بيدهواون قاربا قارن الذنب يربى بالذنوب أما اما هردع الزنا وحن الله هي مقدمه الزنا ام وحبه هردع قفك قف كنت الزنا 80 قهر قارن وحكي من كبائر الذنوب والزنا لم يديهم قارن وحوا من صغ من الصغائر والذنبير يلي وين ان يريين واسكمت بمعنى حاجه تحريم واسكمت إلهي تبارك وتعالى وحرمي ان السماء ما لو دوان ورابه مركو يسائلك عن قف كل تنبيذ النوّيرو وأتماكرتها، كنّو ووين وتكف غانيسها، إماهن لبظوا الذنوب عقابنا ولو مظن، أما سؤال شقيبته الحيتة، أوه حقوقنا أنت كلعلي، حقوق ال العلية واجب هاي من شروط التوبة، وحقوق ضعينية، بمعنى سده هنتذا يوح الله متك، أما وحي أي صورة جلسة، إني قصاص قشو أنا محب انقفك اللي يوجي بيأوحة الامدة. أما الشيء إلى تبارك وتعالى أصير ذاته أنت سأوحة الرمي. سذا بنته. أما خمرها دا. أما الزينة ذا. أما حد تويذ النفط الكيذا. بمعنى الفلق وسمينا. قواس ماهن وحردوا الحقوقه. أما لكن شيء عينكه عينته أو شيء وكوحرين هاي. أيه شرعي أمره انلعليه. مرك القفك الزانية. أما قفك الزينة ذا سمينا. وحقوقه لنا مرهن. ذنب الله تبارك وتعالى وخذ ما دام الله استري وحال الرباء إنو إلهي توارك وتعالى يا سيء انتو لحيسو وأطوبت كيانو أما إنو نفتي سشيو بمعنى إنو زيني استيقاضي أما محكمة دقور رفعيو هدان مرقاتي أما شاهدو سنلو عدين أن لغوهين وهدان عدين لغوهينين ونفتي سوقري وعاهبون إنو اسكو أسترو داها قالو توارك وتعالى كو أستري رسولك صلى الله عليه وسلم حليه من أصاب من هذه القادورات شيئا فليستر بستر الله توارك وتعالى رسولك حيري صلى الله عليه حمانا هالنكي <سؤال> سميأ أم حماية هالنكي سميأ أم يخدعان هاسكو أسترو أستورد الله تبارك وتعالى إمام الشافعي رحمه الله تعالى وحوليها وحليه وحليه أنا أبا بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصاب حدا بالستار هو بكر رضي الله عنه حلي رسولك إنه فري صلى الله عليه وسلم نن حد كل عيام حد ما يؤيمت هو يرفع الكفن سمي يؤي إنه كويري سقري سدواك وأن عمر رضي الله عنه كذلك أمره بالستار عمر رضي الله عنه صان وحو امرئ انو ييميدو دنب سميه انو استره وحال انه يقف كسائل عن حديد دنب كانو غلوي وسن مرقات لوهينن او عندنا ايسان نوين سدا في عن وحد حديث ان سومرن حو انو اسقري يقف انو يست استره والله اعلم جزاك الله khairan saashu xigta waxa u dhacaysaa sidan hooyaday oo geeriyootay afar sano ka hor waxay ku suugnayd jahli jahliga ay ku suugnayd raadi sana waxay ahayd mid ku doowhta qabuurta oo dadka dhintay wax ka dalbata marka ma i bananaan tahay inaana u nahriis dalbo misawa mushirkat in lagu tawaafaqo ora ayadoo laga raadinayo dadka dhintay ajir Hofkasem inu in de geheel. Markanink is kuddinta, assawa falkasem is. Allah is kalm en uidicenai. Dan is u uidicenai. Kuna is en in de haristo. Mahair is de de laai towar وما أهان أن يستغفروا للمشركين إن المشركين تتنم لا أفعلوا أيدياً ولو كانوا أولي قرباً حكتبهوا أهاته بمعنى وارد كابها هذا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم مالك هو وعد ذلك أما مالك هو وعد ذلك إنه ذات أصحاب الجحيم محي أصحاب الجحيم رغو كون نقضين وحي يكون نقضين وحي لغو متسميين مركما دائما قف كاس أدوت أما أدوتها إنه شركي سميني قبورها وعابدها ألغى كيس وحوي دي سنة أما تشينكو وقنا مرة ما بنانو أنا دم بدفع اللوي دي ست وحلم ده كيف الد أما قال لهم كل إنتي أبهها وبارلمان كجري أما ذيك أي والله أعلم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 وحايله انها بلا يا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم انوشك رسولك الكفير صلى الله عليه وسلم المحلل وينكاس تيس المستعارك وحوي واننك لو يقان المحلل محلل كو حاوي سائلك هدو اوشي ننبه ناكتز وحو كفر سدحت القوضة اسكحي كدمن وحو دمعي انو جورسه بمعنى بايني كان نقطع وحو دمعي انو جورسه كدي وهو سمينا ان بوو تغايا وخيره يبلو غورسو ماكاد غورست اما ودا حيرو اما ودا مسكينه ايو العكسي وخليه يبلو غورسه كدي فور سي اوسن اسوغلين عايد اهيت عن حديث كان امامو عايد وغبت بارا فانطلقها فلا تحلو له من بعد حتى تنجب زوجا غيره مر كرسول صلى الله عليه وسلم حيري لعن الله المحلل والمحلله كم وح حل علينا اكن لو بنينيو الله تبارك وتعالى هاللعنه سدا درادت ما بنانه ما انصحاي قفك إنه <تكلمة> قجر صدى إسلانتا سؤننك يظهر أوبنهايا مرك القفكو خذوا ناكتي سدح كفرة سدحت القادة إسكحهايا مرن القورسن ما إلى حاس كاسة أما قفك هاسين نقطة حاس صلواته الله وحري توارك تعالى فإن فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره عايش الرضي الله عنه وحور النساء لفعة القرد سحابي لينه فرح حاس كيسة سدحنا كفرة كدب رضي الله عنه وحيتي العائشه حاس كاسي عبد الرحمن عبد الرحمن بن زبير قال دمك قورسد او رفعت القرذ هران وسفر رسول اي ويتمد وحين ترى يا رسول الله وحان ودي زوجنيني كل يقن رفعته القرذ سد حيوق فور كد وبحان قورسدي نيكي لي را عبد الرحمن بن زبير وحين ترى يذ كشغانيسه وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهتبه وأخذت بهدبة من جلبابها وحيتي لمن كان وحم الا امرض في ديدها وحيقا بساة المركب جي الباب كيئي وذاتي جيسك كي سايساء عايشة وحيتي رفا تبسم الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألو اللي عديه ضاحكا وقارن وحكويري لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة وحدوني سيناد وذاتك وذوروها رفاعة القرى دي لا حتى يذوقي عسيلتك وتذوقي عسيلتها ممي لنا الحاس أنه قدت رق من أقول نقوم بوغي ولابا ميسد والله أعلم بارك الله فيك <تصفيق> سؤال شان وحي لهذا هاي وهم حيحكم حكم كنلعب مجهدين تا وحلاين هيرته محنني كنقول نلعب سيني مجهدين تا صوابته سرتك اللي ميسة قف مصلين أما مؤمن إنه مجهدين تسيكو دونع أما نيك مجهدين تقول نعاه أنا يقال هذا لا دجالمان مرتين تأيل دجالمان سنة رسولك صلى الله عليه وسلم أرسلنا عليهن يقدروا يسحابه أنا يقال هذا لا دجالمان جيزين أنا ومدني الحجاب كأي فرين قب وراح يشرك ذي ماري لعاب دنا أي سوني عبسيني وحالنا إنك هاسي حاوي وهم ومنافق بل ومنافق اكبر أكبر وإن صلى وصام وصبح في اليوم مئة مرة وزعم أنه مسلم هذا شكت هانت كذا هانت ره مسلم بعنا هاي محاييري قف كاسي مجهدين تو هذو قنعوا أنت هاسي ينديتو قبتين أما أي شاع شاعيرته نورين وحن عبسيني هاي هدفك يوح أي وضع أما غيب مجاهدين تكمده إنا قنحمي أما اللباتة أما الدويئس وقبصتين تاسوح الليينة ومعصية أما معصية أي يجيل النساء والله أعلم وهذا قد يستيال وحا إنتا إنو برامج كفتها وحا إنتا إنو برامج ميت كان لم يدى كوكو المدونة جمعينا سؤاد حان إذا كي والسلام عليكم ورحمة الله وقبرتنا فيها قد أقيمات سواسية بها انتصفوا ونالوا شاريعتنا المنارات والمثال إشكاة الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الداياتي وباء بخزي الكفر المذال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 لمن تاهت مراكبهم ومالهم زاهت دار الخلافة في جهاد تاجا دال دون ساحتها الرجال دعاة للهدى الصافي مبات بشرع الله قد صالوا جالوا بشرع الله قد صالوا